أَلَمْ نَشْرَحْ لك صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإذا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَ إلىى رbbi